فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هو وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ قَالَ, رب جعل لي آية قال آيتك ألا فخرج على قومه من المحراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحي خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَا وَكَانَتْ قَيًّا وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وسلام عليه يوم ولد ويوم سُحَيَّا في فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَنَبَّذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا نسويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيٍّ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا Fahamalathu fan tabadth bihi makan qasiyan faajah al-maqadu ila jithin ahlati qalati yali tani قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناديها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي التي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقرّي عينك فإن ما ترين من البشر أحدا فقولي, فقولي إني نذرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جاءت شيء أنفريا يا اُو وَمَا كَانَت أُمُّكِ بَغِيَّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ جعلني مباركا أينما كنت وأصعني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم سُحَيَّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَغُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فإن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 بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال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 وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن Käyä, ää, ää, ää, ää, ää, ää, ää, ää, ää, ää, ää, لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمٌ لَإِنْ لَمْ تَنْفِرْ لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rabbi 11. 11. 11. ذَلِكُم <تزلهم> وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا وَوَهَبْنَا اتينا وجعل ما لهم لسانا صدق عليا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ونادينا قربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا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 وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنَ النَّبِيِّينَ آدَمَ ومن من Tutli' alayhum ayyatu'l rahman. Ida tutli' alayhum ayyatu'l rahman. Ixru sujdu wa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 Tilkan jannatulla tiinurithumin noi badi naman kanatatia. Huamanatana za lu illabi ma bina haitina, huama halfana, huama bina za lik. Huama kana rombu kanasia. Rompus saman. أرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية ويقول الإنسان أ إذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا الإنسان أن خلقناه من ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم Ajattelin, على الرحمن عتيا ثم Summa, نحن la بالذين هم la بها صليا la إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا ونَذَرَ الظَّالِمِينَ ونذروا الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّةٌ وَإِذَا تُتَلَي عَلَيْهُمْ آيَاتُنَا بَيْنَتِنَّ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا Käy niin kuin haluat. Käy niin kuin haluat. Käy niin kuin haluat. Käy niin kuin ähleknaa kablahum minn karnin hum ähsänu äthäa thawariyaa قul man kan fiidzlalati falyemdud lahu rrahman maddaa hattä äidä ma imma الساعة. إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدئا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْلَدًا أَطَلَعَ الْغَيْبَ أطلع خذ عند الرحمن كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب ونرثه ما يقول فردا من دون الله ليكونوا لهم عزا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 نَمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُو الْمُتَّقِينَ إلَى الرَّحْمَانِ وَفْداً وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إلَى جَهَنَّمَ وِرْداً لَا يملك الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيء أندى تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّا أندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخيّد ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمان عبدا لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا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 أو تسمع لهم ركزا طيهي